قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيد وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذب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 فَإِن تَنكِرُ وَتَأْنَت الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 bahu <laughs>